ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم إنما يؤخرهم ليوم تشقص فيه اللبصاك مغطعين مقنعين فَهُمْ وَأَفِلَتُهُمْ هَوَى وَمَا ذَلِكَ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِي مُلْحَادٌ فَمَنْ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا أَخْرِجْنَا إِلَى جَنَّتٍ قُرُبٍ قَدْ وَعَدْتُمُوهَا لَن